دولة ولا الح ولا وللحكومة كتستعمل هذا الدين كطريقة بس نتيا ت تستعمل ديكتاتورية ديالها لأن المشكلة مش قديش المشكلة ديال ديال الناس ديال الناس المسلمين المشكلة راجية من من من من من من جاي من الناس اللي يمشيوا البلاد هادو الناس اللي يمشيوا البلاد هما ما باقيين المسائل هما كيستغلوا هاد المستوى هذا دي الناس الفقراء الناس اللي بقى نسي فكره في الدين الناس اللي بقى عقلهم اه اه اه ما, ما ما فاتش ما فاتش ال الحدود اه اه العادية ترى وطيب يستغلوا دك شيء كي يستغلوا بشي خليه يبقى مكلخ خليه البشر يي يي تبقى الدكتاتوري كيما كيما لأن الدين هو را دكتاتوريات في نفس الوقت دياله O Mars carim cream all my click.